والذين هُب لفروجهم حافِظون إلَّا عَلَى أزْوَاجِهِمْ إلَّا عَلَى أزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْر مَلُومِينَ فَمَنِبَتَغَوَّرَ أَذَارِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ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 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مطرة فخلقنا المطرة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا أَنْبِقَدَرٍ فَأَسْكَنْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرٌ فَأَلْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ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 سَلَما لَائِكَة ما سَمِعنا بِهذا فِي آبائِنَ الأَوَّلِينَ إِن هُوَ إِلّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبصُوا بِهِ حَتّى يَحِين قَالَ رَبِّ انصُرنِي بِمَا كَذَّبُون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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلون مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون ولئن أطعتوا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أ يعدكم أنكم إذا مثتم وقتم تراب وعظام أنكم نخرجون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 قال أما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم أثآء فبعدن للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين.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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما رمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آبا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 مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا, للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مببسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 قالوا اذا متنا وكننا ترابا وعظاما الا اننا مبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 فَلْأَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمْ ما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعل لي في القوم الظالمين وإن على أن كما نعيبهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقرض بأعوذ بك منها مزات الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون حتى إذا جاء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 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن ثقلت موازينه فهؤلاء كهم المفلحون ومن خفت موازيره فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خادئون تلفح وجههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تطلع عليكم؟ فَقَدْ كُنْتُمْ بِهَاتِكَ تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ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 فاتخذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا بما صبروا أنهم هم الفاحشون قال كم لبثتم في الأرض عدد سرين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلَّا بَثْتُمْ إلَّا قَدِيرًا لَوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ